بسم الله الرحمن الرحيم قل أوفن إلي أنه اتمع نفر من الجن فقالوا إنا تمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وَلَن نُشِْتَ بَِبِّنَا أَ أحدَدَ وَأََّهُ تَعَ دَدُّ رَبّنَا مَتَّقَذَ قاحبَةَ وَلَا وَلَدَ وَأَنهُ كَانَ يَقولُُ فَكِيونَا عَلَى اللهَّ كَفَطَااق وَأَنا ظَنَنا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 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حركا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمح فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم بِهِ بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائط قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما تمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن رَبّهِ فَلَا يَقافُ بَغْلَ وَل وَه قاف وَأَ مِن المُثلمونَ وَمنِا قاقِقُون سَمَن أَسْلَمَ فَأُولائِسَتَحَر وَوشَدَ وَأًََّا قاحِطُونَ فَكانوا لِجَهًا مَا حَفَب وَأَلَّا وَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا قَادِرًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا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 قُلْ إِنِّي لَإِنْ يُدْرِنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاءً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ نُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فسيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَّا الْعَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُبْدِهِ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَقْتَضِي مِنَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَقَبًا ليعلم أن قد أبلغوا رفالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء